لآن لأ لأ لأ القرآن ل ل ا ه م اهدنا ه د من هديت وعافنا في و ت و ع ا ف ن ا في عافيت من ت و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي ا أ ع ط ت و ق ن ا شر م ا قضيت تقضي إنك و ل ا يبضى ع ل ي ك إنه ل ا يعز م ن ع ا ي ت وانيت تبارك ت ولا و يلي ل ربنا ا ي من ع ه ش ل ك ه الهدى ش ك ر على ما ع و ي ت ن س ه غ ف ر ر ا ل ل ه م م ا ج م ي ع ا ل ذ ن و ب و ا ل خ ط ا ا ي و ن ت و م إ ل ي ك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 ن م و س و من ا ل ن ا ر ا ل ل ه م إنا ن س أ ل ك من ا ل خ ي ر كل ع ا ج ل ه و آ ج ل م ا ع ل م ن ا م ن ه و م ا س م نعلم ا ن ا ل ش ر ك ل ع ا ج ل ه و آ ج ل ى ع ل م ن منه ا و م ا لم ن ع ل م النابلسي ل ه م إ نعو ك نشرك بك أن ن و ع م و ن ت غ ف ر ل ا ل ع ل م ا ل ل ه م الاسلاميه ج ع ه ولوجهك、خالصة. اللهم ص ل ع ل م ن انا ما ي ف ع ن و ا ن س ا ع ل م ت ن ايمانا وزدنا علما وحدا وتقال علما ا ا ا رب ل ل ع ي ن ل ل ه م إ نهتدي س أ ل ك إيمانا ن به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم من حيث ا ا نحتسر ل إ ن انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماته الاعداء اللهم اصلح اياتنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في اموالنا واعمالنا, وأعمالنا وذرياتنا وانفسنا و اوقاتنا واموالنا اللهم و موسوعه ك ن ا وقضي ديوننا واشف النابلسي ا للعلوم ن ا ا إ ل ا غفرتًا و ل ا ه م إلا ي ا ولا ديناً إلا دينا قضيت و ل ا ع س ي ر ا إ ل ا يسرت و ل ا و ل د ا إ ل ا أ ص ل ح ت و ل ا و ا ل د ا إ ل ا وفقت و ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى ص ا ل ح موسوعه النابلسي إ ا ا إ ا ر د ت للعلوم ا ا ت ئ ب ا ل ا جبارا إ ل ا ق ص م ي ه اسماء الله ا سحرا ا أ و ل الحسنى سحرا إلا إلا أبطلت ولا حاجة م ن ح و ا ئ ج ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ه ي للعلوم ك ا ص ل ا إ ل ا ق ض ي ت ه اسماء و ر ت الله ا الحسنى وأظهرك ي ن و اللهم ن ص ر عبادك ا م ج ا ا ه د ي ن ذ ي ي ن ج ا د و ن في سبيلك لإعلاء ل ك ت ك ورفعة ر انصرهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ رجال أ م ن ن ا الذين يحافظون على حدودنا واحفظ رجال حسبتنا الذين يحفظون اعراضنا م وفق رجال أ م ن ا و أ ح س ن لهم ن ي ة يا رب العالمين اللهم تقبل من مات منهم و ج ع ل ه م في عداد الشهداء ا ل أ ب ر ا ر ه ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ن ص ر المستضعفين في سبيلك في كل مكان ك لهم مؤيدا ونصيرا ومعيدا وظهيرا ول امرهم اكفهم ما اهمهم فرج همومهم عجل بفرجهم ارحم موتاهم اكشف, اكشف الضر عنهم اشف جرحاهم فك اسرارهم احقن دماءهم ول عليهم خيارهم اكفهم شرارهم أم من ر و ع ام ت ه أ من روعاتهم اللهم لا تشفنا و بهم عدو ولا حاسدا اللهم ان في هذه الميلاد لا تقل و في نعمك و عافيتك و عيشك اللهم ا ش ك ر ه ه ذ م ادم ل علينا نعمتها اللهم ادم علينا نعمتها اللهم و أ د م علينا نعمتها أ د م علينا عقيدتنا وتوحيدنا واتباع س ن ة نبينا و و ل ا ة أ م ر ن ا وعلمائنا ومصلحينا ر ح موسوعه ك ي النابلسي ا م ي ا ك وإماؤك وقفوا ببابك ن ز و ا ب ا ح ت ك ر رحمتك ج و ويخشون ن ع ذ ا ب ك ي ر ج و ن ر ح م ت ك ويخشون ع ذ ا ب ك ا ل ل ه م ي ا م ن أمرتنا بالدعاء واجعلنا من المقتولين في هذا الشهر الكريم اجعلنا ممن صام الشر وقام ل ي ل ة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل ا ل أ ج ر اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واسعده بطاعتك ف ا س ت ع د ل م ا أ م ا ن شركه الهدى ش ر ا ه دعويه غير ربحيه س ن ة و ذات ب ا مضمون ر د ع و ا اجتماعي ل د ل ا ل م ن